بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فإن كان على وجه القربة والطاعة إلى آخره أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين القسم الأول ان تكون على وجه القربة والطاعة والقسم الثاني ليست على وجه القربة والطاعة والقسم الأول ينقسم إلى قسمين القسم الأول إذا كان الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة خاصا به فهذا كما قال المصنف فإن دل دليل على الاختصاص، إن اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الاختصاص، ومختصر به النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه خاصة دون أمته، مثل قيام الليل. الله قال له قم الليل إلا قليلا ومثل السواك واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني ما هو محرم عليه دون أمته مثل أكل ما له مثل تحريم أكل ما له رائحة كالبصل لذلك قال كل فإني يناجي بل لا تناجي والقسم الثالث ما يباح له دون غيره مثل التعدد بأكثر من أربع زوجات قال سبحانه يا النبي إن احللنا لك أزواجك اللاتي أتيت وجرهن ومثل الوصال كان نفس المصر اليوم واليومين فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لا تشركه أمته في شيء من ذلك الحكم والقسم الثاني إذا دل الدليل على أنه ليس خاصا به مثل سنة الضحى ومثل عدد ركعات قيام الليل كان المسلم يصلي احيانا 13 ركعة وأحيانا 11 ركعة ومثل فعل السواك إذا دخل المسلم بيته هذا إذا لم يدل دليل على الاختصاص فهو عام لهو لأمته لأن الأصل كل حديث كل نص ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل الدليل على نوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال مصنف لان الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فهذه الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم بها هل تجب علينا ام أنها قال فبعض اصحابنا يعني من الشافعيه كابن ابي هريره قال يحمل على الوجوب فعلى هذا القول انه يجب ان يتسوك المسلم إذا دخل بيته المسلم فعله ولم يتكلم به وكذلك على هذا القول يجب على كل مسلم في قيام الليل أن يصلي ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة قالوا منهم أي من أصحاب الشافعية من يحمله على الندب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى انه يشرع التاسيبه ولا يجب قال منهم من يتوقف فيه وهذا في الأصل ليس بقول لأنه عدم علم فهو إما واجب أو مندوب والقسم الثاني مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن على وجه القربه والطاعة وهو ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون فعله جبلا وطبيعة كبقية البشر مثل كيفية قيامه إذا راد أن يقوم المجلس أو في بيت إذا راد أن يقوم وكذلك قعوده كذلك عطاسه فهذه أفعال وقال عن المصنف إذا لم يكن على وجه القرب والطاعة فيحمل على الإباحة يعني لو أراد شخص أن يقوم من مجلسه سواء تكى على يد واحدة أو على يدي وقام هذا مباح والقسم الثاني إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة هو ولكنه في الهيئات مثل اللباس وتطويل الشعر ولبس الخاتم قال عنه المصنف فيحمل على الإباحة فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والردى قبل النبوة وبعد النبوة فليس هذا تشريعا ولو شخص لبس عمامة وقال أنا أقتدي بالنبي وسلنقول لا هذا من قبيل الهيئات والعادات ليس على وجه القربة والطاعة وكذلك لبس الخاتم فلو قال شخص تطويل الشعر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن على وجه القرب نقول ليس بصحيح هذا من قبيل الهيئات والنبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره في أكثر من مرة في الحج والعمرة والعمرة والعمرة والعمرة أربع مرات وأما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ما هو مجمل فليس من هذا الباب وهو إنقسم قسمين بيان لمجمل واجب مثل قول سبحانه وقيمه الصلاة والنسلم صلى الظهر لا نقول هذا على سبيل لباحة وينم هذا بيان لمجمل واجب والقسم الثاني إذا كان بيانا لمجبل اذا كان بيانا لمجمل مستحب مثل قوله سبحانه واتخذوا مقام إبراهيم مصلى والنبي صلى ركعتين فنقول هذه مستحبة ومراد المصنف رحمه الله في هذا الباب بالأفعال أي التي لم يرد فيها قول وينما فقط فعل نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم